واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء يتألف من فقرتين الفقرة الأولى تتعلق بمصطلح الحديث والفقرة الثانية تتعلق بكتاب الرقاق من كتاب أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولكن قبل أن أخوض في الكلام، وددت أن أنبه إلى شيء وقع في آخر الحلقة الماضية. فهمس في أذني أخونا المخرج عبد الحميد. في آخر الحلقة الماضية أنه يعني سيقدم شيئا يعتبره مفاجأة وفعلا كان مفاجأة لي وهو ما يتعلق بذكر بعض ترجمة لي التقطها بعض الإخوة من على بعض المواقع الإنترنت طبعا يعني فيه ملاحيظة على الترجمة على بعض المعلومات التي وردت في الترجمة وملحوظة أخرى سأذكرها أما فيما تعلق بالترجمة فإنهم ذكروا أنني طلبت علم الحديث وأنا في الحادية عشرة من عمري وهذا ليس صحيح أنا ما يعني عرفت علم الحديث إلا وأنا في العشرين من عمري أما الحادية عشرة من عمري يعني كنت في سنة خمسة ابتدائي وطبعا هذا كلام غير صحيح الحاجة الثانية التي وردت في الترجمة قالوا أنني كنت الأول على كلية الألسن طيلة السنوات الأربعة وهذا أيضا ليس بصحيح نعم أنا لم أخرج من ثلاثة الأوائل صحيح لكن كان ترتيبي متأرجحا لم يكن الأول دائما الحاجة المهمة هي أنني يعني ما مغتبط بهذه الترجمة لأنني أقولها لا أقولها تواضعا ونعوذ بالله من خشوع النفاق وتواضع النفاق فليس مثلي هو من يترجم له أنا لم أقدم شيئا ذابان ولم آتي بما لم تستطعه الأوائل إنما أنا لازلت طالب علم أشد في طلب العلم وأحبو حتى هذه اللحظة التي أخاطبكم فيها وأنا أرجو أن لا يعني يتورط أحد من إخواني في مثل هذا الأمر لأنه يزعجني برضو شيء برضو آآ آآ انبه عليه أن بعض الناس ظن أنني نقلت عن شيخنا الألباني رحمه الله أنه قال أنني أخلفه أو سئل من خليفتك في هذا العلم فقال أبو إسحاق الحوين أولى شيخ الألباني أنا ما سمعت منه هذا قط نعم سمعته في بعض الأشرطة وحدثني به الأمير عبد الله بن الفرحان رحمة الله عليه من فمه لأذني في بيته في منطقة الخرج بجانب الرياض. لكن أنا سألت الشيخ الألباني هذا السؤال مباشرة لما سمعته في عمان سنة 1407 وقلت له أن في بعض الناس نقل إلي أنك سئلت أمن يخلفك في هذا العلم فقلت رجل باليمن وأبو إسحاق بمصر فقال لي الشيخ نصا أنا ما أذكر أنني قلت شيئا من هذا ولكن أرجو أن يكون صحيح أنا أقول هذا حتى لا ينسب إلي أيضا أنني أتبجح بمثل هذا وهذا مما يتبجح به فعلا لكن أريد أن أقول شهادة الشيخ إن لم تصادف محلا لا يرتفع المرء بها يعني أي شيخ في الدنيا لو أثنى على تلميذ من تلاميذه ولم يكن هذا التلميذ أهلا لهذه التزكية فإن تزكيه الشيخ لا تنفع نحن نعلم بإدراستنا في علم الحديث أن الأئمة الكبار زكوا رواة ومع ذلك سقطوا ولم يعتد بتزكيتهم كما ذكرت لكم يمكن في مرات قبل ذلك محمد بن حميد الرازي وكيف أن أحمد بن معين أحسن الثناء عليه في الوقت الذي جرحه أهل الري فيه جرحا بليغا حتى أشار أو زرعة الرازي إلى لسانه يعني أنه كان يكذب ومع ذلك لم ينتفع محمد ابن حميد الرازي بتوثيق مثل أحمد وابن معين أريد أن أقول يعني لإخواني أن يربعوا على أنفسهم وأن يدعوا مسألة المدح وهذه الأشياء فوالله أنا أقول يعني ما أعتقده أنني ما زلت طويل بعلم كيف وقد قالها شيخنا رحمة الله عليه لما يعني كنت أحاول كلما لقيت وأقبل يده فكان يمتنع مني شديدا فقلت له يا شيخنا لقد قرأت لكم في الصحيحة في بعض أبحاثها أنه يعني يجوز تقبيل يد يد العالم فقال وهل رأيت بعينيك عالما قد قلت نعم أنا أراك الآن قال لا إنما أنا طويل علم وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل إن البغاثة بأرضنا يستنسر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا خيرا مما يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون أما فيما تعلق بكلامنا اليوم عن علم الحديث فانا أطل إطلالة سريعة على ما مضى حتى نصله بما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وقد ذكرنا أن العلماء حدوا للحديث الصحيح خمسة حدود أو اشترطوا له خمسة شروط الشرط الأول اتصال الاسناد الشرط الثاني عدالة الرواه الشرط الثالث ضبط الرواه الشرط الرابع عدم الشذوذ الشرط الخامس عدم العله وجمع العلماء هذه الشروط في قولهم الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله وتكلمنا كلاما يعني مختصرا فيما يتعلق بالشرط الأول الاتصال، الإسنادي وقلنا يقدح في اتصال الإسنادي التعليق والإعضال والانقطاع والإرسال والتدليس والإرسال الخفي الستة دي احنا تكلمنا عنها برضو وعرفناها بشيء من الشرح والبيان الشرط الثاني الذي كنا وقفنا عنده ألا وهو عدالة الرؤى وقلنا إن العدالة شيء يتصل بالديانة إنسان عدل أي صاحب دين والعدالة كما يعرفها بعض العلماء ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المرؤة ولما مسكنا بقى العدالة قلنا يقدح فيها الكفر والكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدع وخوارم المروءه على تفصيل يأتي فيها ان شاء الله تبارك وتعالى فالكفر يقدح ليه لان من, من شرط الراوي أن يكون مسلما طيب هذا الكفر أو إذا كان المرء كافرا يقبل تحمله وأداؤه أم يقبل تحمله ويرد أداؤه أم يقبل أداؤه ويرد تحمله يعني لو أن إنسانا كافرا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو كافر ثم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ما كان سمعه أيام كفره أي يحتج بمثل هذا قلنا قبل ذلك نعم ليه؟ لأن التحمل الإسلام ليس شرط تحمل تحمل انك أنت تسمع الكلام تسمع وتحفظ إنما الإسلام شرط أداء أي لا يقبل من كافر أي نقل وقلنا في الشريعة أما في العلوم المدنية والعلوم العادية فيقبل كلام الكافر فيها يعني في الطب في الهندسة في الفلك في الرياضة في أي حاجة لا بأسة لكننا نتكلم في حدود الشريعة أي لا يقبل أداء كافر في الشريعة ثم تكلمنا عن الكذب وذكرنا أول السنة بدأ ينجم فيها ويظهر نجم الكذب وكان ذلك في حدود سنة أربعين هجرية بعدما بدأت مخايل افتراق الأمة تظهر وظهرت فرقة الشيعة وظهرت فرقة الخوارد وبدأ الكذب يظهر أول ما بدأ الكذب يظهر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الواحد إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشرأبت له الأعناق واصغت إليه الآذان فلما وقع الكذب قلنا سموا لنا رجالكم كان زمان يقول ابن عباس في, في السنين الأولى لا سيما في خلافة أبي بكر وعمر وخلافة عثمان لأن الكذب بدأ يظهر في خلافة علي بن أبي طالب بعد هذا الافتراق الذي حدث في الأمة ما كان هناك كذب كان الواحد إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع إليه أول ما بدأ يظهر الكذب قلنا سموا لنا رجالكم أي لن نقبل من أحد قولا إلا إذا عرفناه وذكرنا أنواع الكذابين والوضعين وما هي الدوافع لهؤلاء أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالمناسبة فإنني أريد أن أنبه إلى شيء هام الذي يسمعني وأنا أتكلم في علم الحديث لابد أن ينتبه جيدا إلى ما أقول آخر مرة تكلمنا فيها عن الكذبين كان في آخر درس لي في شهر شعبان الماضي احنا الآن في شهر ذو القادة تجاوزنا منتصف ذو القادة آخر مرة كان في شهر شعبان وتكلمت عن بعض الصلوات المكذوبات من صلى يوم السبت أو ليلة السبت كذا وكذا وكذا كتب له كذا وكذا ففي بعض النساء من طبقة امهاتنا اتصلوا ليستفسروا كيف نصلي الصلاه الفلانيه يوم السبت مع انني انما انتصبت لتزييف هذه الصلاة وان الحديث موضوع وكذب هي سهت فقط في ثوان معدودة هذا السهو قلب الموضوع عندها يعني انا احذر من هذه الصلاه وهي تتصل لتستفسر كيف تصلي هذه الصلاه عشان كذا إحنا بنقول يعني فيما يتعلق بالكلام علم الحديث لا بد من الانتباه جيدا لأن أي جملة تمر عليك ممكن يحصل نوع من الخلل في الفهم. ثم بعد قلنا الكذب يقدح في العدالة، التهمة بالكذب تقدح أيضا في العدالة، ولكنها دون الأولى، دون الأولى من جهة الإصطلاح. أما من جهة سقوط الحديث فيسقط الحديث حديث المتهم بالكذب طب ايه الفرق ما بين أن الكذاب والمتهم بالكذب الكذاب خلاص هذا كذاب وحكم العلماء عليه بهذا الحكم أنه كذاب خلاص ثبت عليه أما المتهم بالكذب فقد تتحقق التهمة أو لا تتحقق لكنه على أي حال يكون متروكا في الغالب والمتروك هذا يعني ضعيف جدا لا يحتج بحديثه ولا ينظر إليه لكنه في الشر دون, دون الكذاب لأن الكذاب هذا رمي بهذه التهمة رميا مباشرا ومن أعظم القوادح في الراوي أن يكون كذابا ليه؟ لأننا قلنا قبل ذلك إن الأخبار يدخلها الصدق والكذب وكما قال القائل ما آفة الأخبار إلا رواتها فإذا علمنا أنه لا يؤخذ إلا خبر الصادق فالكذب أكبر قادح في حديث الرأو عشان كده التهمة بالكذب دي الـ الـ الـ هي الدرجة التالية مباشرة للكذاب ويكون أيضا في الغالب حديثه متروك الفسق أن يأتي الراوي بما يفسق به من ارتكاب الكبائر لا سيما مع الجهر بها فهذا الفاسق حديثه مردود قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي وفي الرواية الأخرى المتواترة فتثبتوا أي لا تقبلوا خبر الفاسقي حتى يظهر أنه نقل نقلا صحيحا وطبعا الكلام ده ممكن يكون في الشاهد أما في الراوي إذا ثبت فسقه فهذا من الجرح الشديد وسوف أفرق إن شاء الله فيما يأتي بإذن الله تعالى بين الشاهد وبين الراوي بين الشاهد والراوي لأن بينهما فرقا وعدم التفريق بين الشاهد والراوي عملنا لنا مشكلة في مسألة التصحيح مع الإمام أبي حاتم ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى أنا أريد أن أتوقف يعني هنا بالنسبة لعلم الحديث أتوقف عند هذه المعلومة لأن لها بسطا وأعتقد أنني لو فتحت في الكلام فلن أستطيع أن أتركه حتى أتمه فحتى لا اضطر أن أعيد الكلام مرة أخرى في الحلقة, الماضية في الحلقة القادمة فأنا سأجعل الكلام كله تاما في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى القسم الثاني من حلقة اليوم يتعلق بكتاب الرقاق للإمام الكبير الجليل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وتكلمنا في الحلقة الماضية عن ترتيب البخاري لأبواب كتاب الرقاق وكيف أنه كان بارعا في تسلسلها حتى الباب السادس الذي وقفت عنده في المرة الماضية اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نحن مع الباب الثالث من كتاب الرقاق والذي عنون له الإمام بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمشي قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم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 الاركان الثلاثه الى الترجمه والى النص والى المترجم احنا قلنا دي الاركان الثلاثه لاي باب يعقيده الامام البخاري رحمه الله المترجم للامام البخاري المترجم به اللي هي الترجمه نفسها كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل دي اسمها الترجمة المباشرة يعني أنت لا تجد كبير عناء في التوفيق ما بين الحديث وما بين الترجمة لأن الترجمة هي الحديث ولم يجد الإمام البخاري أبلغ من الحديث في الترجمة للحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فالترجمة مطابقة تمام المطابقة للنص ثم إن الترجمة جلية وليست خفية كما قلت لأنه لن يجد أبلغ من الترجمة بهذا لقصر الحديث لقصر أو لقلة عدد الكلمات في هذا الحديث الجليل قال حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن عبد الله هو الإمام علي بن المديني وهو من أكابر العلماء الكبار ومن شيوخ البخاري العظام وكان شيخا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله علاوى عنه أحمد نحوا من ستين حديثا في المسنى وحسبك جلالة وحسب هذا الإمام جلاله قول الإمام البخاري رحمه الله ما استصغرت نفسي بين يدي أحد كما استصغرت نفسي بين يدي علي بن المدين وهذه الشهادة الإمام البخاري شهادة عظيمة جدا يعني يمكن لعلها من أجل الشهادات التي شهدت لعلي بن مدينه مع ان البخاري تلميذه الا ان البخاري معروف البخاري هو البخاري من عدله فهو العدل ومن جرحه فهو المجروح علي بن مديني اهتمت به امه وهي التي حفزته أن يخرج ليطلب العلم في الامصار ولما كان يأتيها بعض أساتذة يحيى علي بن مديني كيحيى القطان مثلا يمرون عليها ويصبرونها على بعد ولدها عنها وهناك آخرون كانوا يأتون ويقولون لها أرسلي إليه ليأتي فلما رجع علي من رحلته قالت يا بني فلان وفلان وفلان صاحبهم وفلان وفلان وفلان لا تصاحبهم فسألها لما قالت إن فلانا وفلانا كانوا يصبرونني على بعدك أما فلان وفلان فكانوا يقولون لي أرسلي إلي ضيقي عليه حتى يرجع طبعا رحلة العالم هي رأس المال العالم إذا رحل ولقي العلماء في سائر ولاد المسلمين وأخذ عنهم العلم رجع بعلم كثير وهذا ما يقوله القائل أنه لا بد من غربة العالم حتى يستوي علمه، كما قال القائل: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سانبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. هي دي الستة. فالغربة التي وردت هنا المقصود بها الرحلة. أن يغترب عن بلده وأن يرحل لطلب العلم في الآفاق فأمه تقول يعني لاحظت من خلال الكلام أن فلانا يحب لعلي هو يطوف في بلاد الإسلام حتى يرجع بعلم العلماء وآخرون يريدون من هذه الأم أن ترسل إلى علي ليقطع رحلته لتقل فائدته ويقل لقاؤه بعلماء الأمصار فكانت تقول فلان ده رجل صدق وفلان هذا رجل سوء وحسبك أنها صبرت على بعد ابنها وكانت تحبه حتى يطلب هذا العلم نحن يعني لما يكون في عندنا أمهات على هذا المستوى سيخلجنا لنا أجيالا عماليق حتى وإن كانوا أطفال علي بن مديني زكاه شيوخه يعني كان يحب سعيد القطان يحلف أنه لا لن يحدث شهرا كاملا فيجدونه يحدث علي بن المدين فيقولون له ألم تحلف أنك لا تحدث شهرا يقول استثنيت علي استثنيت عليا فسبحان الله وأن يحب سعيد القطان هذا من مشايخ علي بن المدين فأكون يحلف ثم يستثني عليا في, في يمينه استثناء متصلا باليمين يعني هذا يدل على جلالة علي وعلى مكانة علي وكذلك كان سفيان بن عيينة يقول كان سفيان يقول تلومونني على حب علي أنا أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني وكما قل في كلام البخاري الأول لما قل ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن ديني. ليه علي بن كان يسمى طبيب العلل وكما أن الإنسان يمرض وتكون علته خفية كذلك الحديث ممكن يكون في الحديث علة علة خفية إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد قلت هذا حديث صحيح أما أهل البصري وأهل العلم فيعلمون العلة الخفية ليعرفوها ازاي دول بجمع الأسانيد كان الواحد من هؤلاء يحفظ ألف ألف ألف, ألف حديث طبعا مش, مش لازم الحديث لابد ان يكون حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لا كل كلام يروى بإسناد اسمه حديث عشان كده لما تقربا أن الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف مليون حديث إسناد يعني مش المقصود الاحاديث المرفوعه إلا النبي عليه الصلاة والسلام فإني لا أظن أن الأحاديث المرفوعة الصحيحة أو الحسنة أو التي في حيز القبول يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوز عشرين ألفا أما الأحاديث المنكرة والشاذة والضعيفة والموضوعة فدي بالالوف لكن كل كلام يروى بإسناد كانوا يسمى حديثا فكانوا يحفظون الأحاديث لا يدخل لهم إسناد في إسناد ولا كلام في كلام سبحان الله ربما يتعجب بعض الناس وربما بادر بعض من لا يعلم الحقيقة إلى تكذيب مثل هذا وهذا لا مدعاة لتكذيبه لأنه صحيح ويكاد يكون متواتر بالذات عن الأئمة الذين برعوا في الحفظ لا سيما في القرن الثالث الهجري وحكاية البخاري معروفة لما دخل بغداد وسبقت شهرة البخاري البخارية إلى بغداد وكان كبار الحفاظ يتمنون لقاء البخاري فالفرق بلاش أهل بغداد ركب بعضهم بعضا في مجلس البخاري حتى يروا من هذا البخاري الذي عقدت عليه الخناصر ويشير الناس إليه بالأصابة فأرادوا أن ينتقصوه فعمدوا إلى مئة حديث وأعطوا كل رجل عشرة رجال يعني عشر رجال كل واحد عشرة حديث لكنهم قلبوا أساندها ومتونها خذوا الإسناد بتاع الحديث ذه الدول المتن الفلاني والحديث الثاني الدول المتن العشرين والثلاثة الدول المتن الثلاثتاشر وهكذا لخبط الدنيا يعني ما بقي كلام على إسناده الحقيقي وقالوا بقى لما البخاري خلص الإملاء الدرس بتاعه يعني كل واحد ممكن يقوم ويلقي عليه عشرة الأحاديث وفعلا قام الأول وقال البخاري ما تقول فيما حدثنا فلان عن فلان عن فلان وسرد العشرة اللي معاه يقول البخاري لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه قام لا أعرفه الثاني جاب العشرة الثانيين البخاري يقول في كل حديث لا اعرفه وهكذا ظل البخاري يقول لا اعرفه لا اعرفه إلى تمام ال أما اما الجهلاء فقضوا على البخاري بالجهل كل حديث ولا لا اعرفه أم اللي يعرف إيه ده. أما العلماء فقالوا فطن الرجل لأنها عبارة عن لعبة عملوها حتى يمتحنوا البخارية وحفظه ثم فاجاهم البخاري رحمه الله بالرد المتونة إلى اسانيدها الحقيقية يقول أما الحديث الفلاني اللي معاك فإسناده مع الثالث، وأنت والتاني إسناده مع الرابع، والثالث إسناده مع العاشر وهكذا، حتى رد الكلام إلى أسانيد حقيقية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس العجيب أن يعرف البخاري الصواب، ولكن العجيبة أن يحفظ الخطأ من أول مرة على ترتيب ما ألقاه. فالإئمة كانوا يحفظون الأسانيد كما نحفظ نحن قل هو الله أحد فكان إذا عرض على الواحد منهم حديث يستحضر بذهنه أسرع من الكمبيوتر اللي الناس منبهرة به الآن يستحضر كل الأسانيد التي وردت لهذا الحديث وبطريقة علماء الحديث يصلت الأسانيد بعضها على بعض يقول لك الحديث ده في علة العله دي هي كذا أو كذا أو كذا مكتب أمخالفة مكتب وصل مكتبة ارسال فكان علي بن المديني رحمه الله نجما ساطعا في هذا وصنف كتاب المسند في أجزاء كثيرة المسند المعلم اللي هو يورد الإسناد ويعلق على الإسناد جمع المسند كله ووضعه في آه آه شيء يشبه عندنا في الريف حاجة زي البناء من طين احنا بنسميه عندنا المطر يعني المطر اللي هو ايه اللي هو زي صومعة بغلال اللي بيخزن فيها الغلة والرز والكلام ده وهي مصنوعة من الطين عليم مديني لما صنف الكتاب المسند ده حطه في الايه في هذا الايه المطر من الطين وذهب الى رحلته سبع سنوات يطوف في بلاد الدنيا ليجمع الأسانيد فلما رجع من رحلته أحب أن يراجع إسنادا في جزء من الأجزاء راح يفتح المطر لا ولا تئيل فلما فتحه وإذا الكتاب صار طينا وهذا أنا لما, يعني يعني لما قرأت هذا الخبر ندت عيني بالدموع لأن هذا يعني فقدنا به علما كثيرا من علم علي بن مدينة قال علي فترة همتي أن أصنف المسندة مرة أخرى ولو كان هذا المسند موجودا بين أيدينا لكان فيه علم كثير أي عالم من العلماء الكبار عادة يمتحن امتحن علي بن المديني بفتنة خلق القرآن التي امتحن فيها العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلي المديني كان ضعيف البنية. لما أجاب في فتنة خلق القرآن مكرها قال لابن عمار الموصلي أخبر القومة قال لابن عمار الموصلي إنه وضع في الحبس ثمانية أشهر في بيت مظلم. وكان مقيدا أيضا في الحبس وقال له أنت تعلم أنني لو ضربت سوطا واحدا لمت وكان يقول إن القوم كفار أي من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر طبعا هجره الإمام أحمد بن حنبل كما هجر أقرب الناس إليه وهو يحيى ابن معين بسبب الإجابة في فتنة خلط القرآن لكن العلماء هؤلاء العلماء أجابوا مكرهين أجابوا مكرهين ولا يعني جناح عليه لا سيما إذا كان يعتقد الحق في داخله وان كان الصواب في مثلها لمثل هؤلاء الأفاضل أن يصبر. ولكن يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي ومحمد ابن عبد الرحمن الطفاوي ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس به وتكلم الإمام أبو حاتم الرازي في حفظه قال كان يهم احيانا وقال أبو زرعة منكر الحديث أما أحمد بن حنبل يحيى بن معين وكذلك أبو حاتم الرازي فإنهم قالوا لا بأس به أما علي بن مديني الوشيخ البخاري فوثقه وكذلك وثقه ابن حبان واعتمد الذهبي هذا التوسير لكن كما قلت تكلم فيه بعض العلماء والعادة خلي بالك بقى من الكلام العادة أن الإمام البخاري رحمه الله إذا أخرج حديث راون متكلم فيه في صحيحه، فإنه ينتقي من حديثه ما لم ينكره عليه أو ينتقي صحيح حديث الراوي عشان ما يجيش واحد يقول لا أنت عملت قوله البخاري وأصح الكتاب والكلام ذا طب في راويه في كلام وأبو جرعة الرازي قال منكر الحديث ازاي البخاري يخرج لهذا الراوي فبنقول ان رواة البخاري طبقات المتكلم فيه عند البخاري البخاري ينتقي من حديثه ما لم ينكروه عليه يعني الراوي الضعيف مش كل حديثه ساقط اكيد في حديث صحيح طب لكن من الراعرف ينتقي بقى لك ده صحيح وده وده وده وده مطروح وده ساقط وده ضعيف لا يعتبر به وده ضعيف يعتبر به مين اللي يعرف يعمل القصه دي العلماء <تصفيق> طب على أي اساس العلماء كانوا يقول هذا الكلام اعتبار حاجه اسمها الشواهد اعتبار حاجه اسمها المتابعات والمخالفات لان حديث الراوي لا يخرج عن واحد من ثلاثا أي روا في الدنيا حديثه لا يخرج عن أن يكون توبع عليه أو خولف فيه أو تفرد به ما فيش أكثر من ثلاثة دول فالعلماء يعرفوا الراوة حافظ ولا لا هو سيء الحفظ لكن الحديث ده بالذات صحيح ولا لا يوم يقولوا آه صحيح طب ازاي الرواه ضعيف يبقى حديث صحيح قال لك اه أصل الحديث ده رواه ايضا فلان وفلان وفلان معاه مما يدل على انه حفظ طب الراوي الحديث ده ساقط ليه يقول لك اصله خالف فلانا وفلانا وفلانا وهو لا يقع على بخالفة واحد من هؤلاء فكيف بهم مجتمعين يبقى ده حديث ده ضايع او يتفرد به لحد يخلفه ولا حد يتابعه يقول لك بقى يحكموا بالحال بقى على حسب قرينة الحال أنا ذاك فالرواه الذين تكلم بعض أهل العلم فيهم وهم في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم انما انتقل إماماني من حديث الراوي ما لم ينكروه عليه يبقى هذا الحديث من صحيح حديث محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي. خلاص؟ قال الطفاوي يرويه عن سليمان الأعمش، وسليمان هو قطب الرحى في هذا الإسناد. وكما ذكرت لكم يعني قبل ذلك إذا مرنا برجل عالم من الأعلام، بنحاول نحن نعرف الناس به، ونذكر شيئا من أحواله وشيئا من كلامه، كما فعلنا مع أبي حازم. سلمة ابن دينار لو تذكرون أننا وقفنا يمكن حوالي ثلاث حلقات في ترجمة أبي حازم سلم ابن دينار ووقفنا عند أقواله وجلينا ما فيها من الحكمة سليمان الأعمش هو سليمان ابن مهران أبو محمد ولقبه أشهر من اسمه لقبوه انما لقب بالأعمش لأن لعمش كان في وجهه لعمش كان في وجهه وطبعا بعض الناس ممكن يقول لك داغيبة داغيبة لأنك ذكرته بعيب فيه وإذا ذكر المرء بعيب فيه فإنه يكره ذلك فنقول لا ليس هذا من الغيبة المحرمة هناك ستة أنواع من الغيبة لا تعد غيبة شرعا ولا تأخذ حكم الغيبة من التحريم نظمها محمد ابن عوجان وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلان فقال القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. يبقى عندنا الست دول لا يعد من الغيبة المحرمة لأنك أنت أن تصف أن, أن تلقب الراوي أو أن تصفه بوصف يدل على عاهة أو يدل على خلق أنت تقصد أن تميزه حتى لو كان الراوي يكره ذلك حتى لو كان الراوي يكره ذلك مثل محمد ابن الفضل السدوسي مشهور بلقبه أكثر من اسمه وهو أحد شيخ البخاري لقبه عارم وكان محمد ابن يحيى الزهلي يقول حدثنا عارم وكان بعيدا عن العرامه العرامه سوء الخلق وزيك يعني محمد ناحيه الزهري حب بس يقول انه ليس سيء الخلق كهذا اللقب عندنا برضو الاعرج عبد الرحمن بن هرمز احد الرواتي عن ابي هريره كان اعرج عندنا عاصم ابن سليمان الأحول أحول وعندنا مثلا إسماعيل ابن علية علية دي أمه هو أصلا اسم إسماعيل ابن إبراهيم وكان يقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني فلم يأبه العلماء لهذا الكلام ونسبوه إلى أمه ليس تعييرا إنما تشريفا لأن الاسم إسماعيل ابن إبراهيم أكثر من نفس فلو قال القائد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هنقوله ابن مين لكن لما نسمع إسماعيل بن عليا مش محتاجون نقول إبراهيم ابن مين إذن هم لما نسبوه إلى أمه إنما قصدوا إيه تشريفه وليس تعييره فلما بنقول هنا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف يبقى نمر الإيه المعرف إنني ما قصدت أن أصفه أو أن ألقبه بهذا اللقب إلا لأعرف به ليس تعييرا خلاص فيبقى ايه لما العلماء يذكرون في الاسانيد الأعمش ليس هذا من الغيبة المحرمة يقول عبد الله بن إدريس جلست يقول عن الأعمش جلست إلى اياس بن معاوية بواسط بلد اسمه واسط فذكر حديثا فقلت من ذكر هذا يعني من الراوي الذي روى هذا الحديث فضرب لي مثل رجل من الخوارج يعني لما وصفه لي علمت أنه, إيه؟ أنه من الخوارج فقال الأعمش له أتضرب لي هذا المثل أتريد أن أكنس الطريق بثوبي فلا أمر ببعرة ولا خنفس إلا حملتها يعني يريد أن يقول إن مثل هذا الراوي لا يحمل عنه الحديث ما مثله إلا كمثل البعرة أو كمثل الخنفساء إذا تعلقت بثوبك تأثفت منه كذلك هذا الراوي وهذا ما يعبر عنه برضو بنحو هذا المعنى بعض العلماء الذين إذا رأوا اسنادا مسلسلا بالضعفاء يقولون يروي عن كسير أو عوير أو ثالث ما فيه خير أو يقول كما يقول ابن عبدالهادي الصارم المنكي يروي عن مثل المنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيحة وكان الاعمش رحمة الله عليه لا يقبل هؤلاء الرواة من أهل البدع عبد الله بن ادريس قال قال لي الاعمش اما تعجب من عبد الملك بن ابجر قال جاءني رجل فقال إني لم امرض واني اشتهي ان امرض طبعا الاعمش كان خفيف الروح يعني كان صاحب دعابة وأحيانا تكون الدعابة في غاية القسوة لأنه كان أيضا شديدا على الطلبة كما سأذكر بعض الأنفلة وسأعلل كان شديدا على الطلبة قال جاءني رجل اللي بيقول عبد الملك ابن أبجر يقول جاءني رجل فقال إني لم أمرض وأنا أشتهي أن أمرض قال فقلت احمد الله على العافية قال أنا أشتهي أن أمرض فقال له كل سمكا مالحا واشرب نبيذا مريسا مصبوط يعني واقعد في الشمس واستمرض الله يمرضك فجعل الأعمش يضحك ويقول كأنما قال له واستشفي الله عز وجل طبعا لأن اللي يأكل السمك زي الرنجة مثلا والكلام ده وقالين يشرب بقى من النبيذ المباح يعني وينام في الشمس ده يبقى خلود هاي هي, هي العافية فالأعمش بيستغرب يعني بيقول ايه كأنما قال واستشفي الله عز وجل طبعا ديت فيها يا اخوانا النصيحة للمسلمين يعني لما جال واحد علشان يقول له ادعو الله لي أن أمرض لم يدعوا الله له لم يقل اللهم أمرضه لا في بعض الناس حمقى في بعض الناس حمقى. وعبد الملك بن ابجر كان من أهل العلم وأهل العلم هم أنصح الناس للناس فلا يتصور أن يقول له أدعو الله أن يمرض أن يقول اللهم أمرضه إنما دله على شيء كما قال الأعمش كأنما قال استشفي الله عز وجل يقول أبو خالد الأحمر عن الأعمش بلغني أن الرجل إذا نام حتى يصبح ولم يصلي توركه الشيطان فبال في أذنه وأنا أرى أنه قد سلح في حلق الليلة وذلك أنه كان يسعر طبعا يعني الـ الـ هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود وفي الصحيحين ويرويه منصور ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود أنه ذكر رجل لن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه أصبح نام فأصبح ولم يصلي فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه سفيان الثوري أحد رواة هذا الحديث يقول هذا يشبه عندنا النوم عن صلاة الفريضة أما أهل السنني فحملوا هذا على النوم عن صلاه الليل وسيرد علينا أن الاعمش رحمه الله كان يقول هذا الكلام يعني يقول هذا الكلام كما يرويه عنه عيسى بن يونس قال لعيسى بن يونس اتدري لمع مشت لمع مشت يعني العمش اللي عندي في وش ده انت عارف هو من ايه قال له لم يا ابا محمد قال من كثرة بول الشيطان علي يقول عيسى بن يونس معلقا على كلام الأعمش وكان الأعمش صاحب ليل وتعبد كعادة أهل العلم يعني إذا, إذا أحس أن عمله سينكشف كان يغطيه كما كان أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة السختياني يفعل كان إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمالك نفسه من البكاء وكان لا يريد أن يظهر هذا عن هذه العاطفة كان يخشى عليها من الرياض وطبعا إنسان إذا بكى سال منخره قناة دمعية بتخذف بالدمع من العين إلى الأنف فكان يقول سبحان الله ما أشد الزكام اليوم حتى لا يعني يظهر أنه يبكي وكذلك كان يفعل الأوزاع رحمه الله كان يصلي حتى يرطب مكانه مكان سجوده من الدمع فكان إذا أراد أن يخرج اكتحل لان الكحلة يشد أشفار العين ويعطي العين بهاء حتى لا يقال له لم بلت عينك فيضطر ان هو قد يكشف عن مثل عمله الذي فعله بالليل ولا يعلم الناس به فهو الاعمش يقول ان الشيطان سلح اي بالا في حلق الليلة وذلك انني اسع الاعمش كان احد القراء الكبار وان كانت طراءته شاذة لكنه كان يحفظ القرآن حرفا حرفا ما يند عنه حرف وإذا حفظ المرء كتاب الله عز وجل سهل عليه قيام الليل قيام الليل بيثقل على الذين لا يحفظون حتى لو كان يقرأ من المصحف برضه يعني لا يشعر بالإقبال ولا بالخشوع مثلما يكون حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى قال يحيى ابن سعيد القطان دخل محمد بن إسحاق على الأعمش محمد بن إسحاق ده صاحب السيرة التي هذبها ابن هشام يعني يمكن سيرة ابن هشام أو ابن هشام مشهور عن محمد بن إسحاق وإن كان محمد بن إسحاق هو الأصل سيرته هي الأصل التي هذبها ابن هشام وأضاف عليها بعض الأحاديث. قال دخل محمد ابن إسحاق على الأعمش فكلموه فيه ونحن قعود ثم خرج الأعمش وتركه في البيت فلما ذهب قال الأعمش قلت له شقيق فقال قل أبو وائل أهدف اللي هو الأعمش ما كانش يحب. واحيانا الطالب إذا لم يعرف خلق الشيخ خسر الشيخ عشان كده من علامة ذكاء الطالب أنه قبل أن يذهب إلى الشيخ يسأل تلاميذ الشيخ المحيطين به عن خلق الشيخ إذا كان صدره بيضيق بسرعة بيروحش يتنطع عنده أو يتفزلك ليه الشيخ على طول هيقفش منه؟ ويمشي اذا كان حليما ممكن يأخذ ويدي معاه هذا ايضا من ذكاء الطالب زي الداعيه مثلا او الانسان اذا دخل بلدا من البلدان يسال ايه اعلى دعوه في البلد دي اذا قال له الفلانيه يبقى يحرص على الا يستثيرها في بداية دعواتي في هذا البلد وأنا الحقيقة استفدت من هذا الأصل الذي رأيته في بعض تراجم أهل العلم من حوالي 25 سنة لما نزلت بقى رجعت إلى بلدي وبدأ أدعو الناس جمع قولي من مركز معين من مركز المحافظة عندي وقالوا لي احنا عايزينك لي تدي دروس فسالتهم مين يعني ايه اي دعوه هي اظهر دعوه عندكم في المركز قالوا لي الدعوه السلفيه خلاص دخلت وعارف ان الدعوه دي اول ما اقول الدعوه السلفيه هيحصل عندهم يقفش مني على طول وهم كانوا البلد كلها كانت تبعهم و حكيت قصه لي ان بعض المشايخ السلفيين دخل واتكلم عن اصول الدعوه السلفية كلاما صريحا فاخرجوه من البلد خلص حكايه حكيت امامي استفدت منها لما انت تحط العنوان احيانا تستعدي عليك الناس مفيش داعي حط العنوان على جنب واذكر أصل دعوتك واستفدت أيضا وذكرت أيضا حكاية حدثت لبعض العقلاء أنه ذهب إلى تركيا ليستشفي من مرض مع دخل المستشفى وبعدين كان بينزل يصلي في المسجد المجاور للمستشفى ف. سمع الإمام لو بيدي الدرس بقى بعد الصلاة يحذر المصلين من محمد ابن عبد الوهاب الإمام محمد ابن عبد الوهاب احذروا الوهابية واحذروا الكلام ده فانتوى الرجل أن يفعل شيئا كان بينزل به والعقال لا خلع الغطره والعقال حتى لا يظهر من هو ومن أي بلد هو بدأ يتقرب إلى الإمام وبدأ يعمل معه الصحبة يعني لحد ما أنس بالإمام وأنس الإمام به وبعدين جاب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاد وأطع الجلد بتاعته وصفحة العنوان بحيث اللي يشوف الكتاب ما يعرفش ده كتاب مين ورح للإمام وقال له والله أنا الكتاب ده عايزة تقرأه وتنصحني أقرأ فيه ولا ما أقرأش قال له ماشي أخذ الكتاب منه وبعد يومين ثلاثة قبله قال له إيه رأيك قريت الكتاب قال له آه قريت الكتاب قال له إيه رأيك فيه قال له كتاب جميل ده ما فوج غير الآية والحديث وما يستفاد من الآية والحديث فقال له طب إيه رأيك بقى ان هو ده كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اللي أنت عملت تشتم فيه بقالك كم أسبوع اسقط في يد الرجل ازاي قال له هو ده بالظبط هو ده كتاب محمد بن عبد الوهاب ليه الرجل ورث العداوه بدون ما يقرا بدون ما يعرف اي حاجه قال له لا في طالما المساله كده يبقى لازم انت اللي تعلمني بقى ولازم انت اللي تاخد بايدي اه طيب ما هو لما نزع الجلده بتاعه الكتاب كان رجلا عاقلا فعلا النهارده انا لما ادخل بلد من البلدان وشيء فيها دعوة معينة والدعوة دي تخذل عن دعوتي مثل الدعوه السلفية الدعوة الحق فانا ايه المصلحة ان انا رافع العنوان وادخل اعمل مشاكل لا خليني ادخل الاول اعرض اصول هذه الدعوة بعدما الناس يقبلوها لن يضرهم ان اضع العنوان وهذا ما حدث بالفعل ظللت اربع سنوات في هذه البلد لا اتكلم الا واقول قال أهل السنة والجماعة وهذا مذهب أهل السنة والجماعة لحد ما دبت مشكلة في البلد وبدأوا يتكلمون في هذه الدعوة فاضطررت في هذه الحالة أن أرفع هذا العنوان ثم يا جماعة أنا بقال لي أربع سنين بعلمكم إيه أنكرتم شيئا مما قلت قالوا لا قلت طب ما رأيكم فيما قلت قالوا هذا عين الصواب قلت هذا الصواب اسمه كذا قمت رافع العنوان ما استطاع أحد أن يترك هذه الدعوة عشان كده بنقول يعني الحرص والنظر والتأمل يبقى أنا لما أدخل على شيخ من الشيوخ قبل ما أدخل عليه أحرص على ان أنا أشوف تلنزق وأسألهم عن خلق هذا الشيخ عشان أعرف أتعامل معاه ولا أهيد الشيخ ولا صدر الشيخ علي فهو محمد بن إسحاق لما لقي الأعمش الأعمش بيقول إيه حدثنا شقيق عن ابن مسعود شقيق ابن سلامه ده كنيته ابو وائل فمحامد ابن اسحاق قال له لا قل ابو وائل ده ما ألا. هو الاعمش بيقول شقيق انت ليه عايز يقول ابو وائل الاعمش ضاق بالمسألة دي ما عجبتهوش القصة دي ولذلك ايه يعني كان في صدره في صدره شيء من محمد بن اسحاق الاعمش بيقول قلت له شقيق قال قل ابو وائل فساكت الأعمش فقال له محمد ابن إسحاق زودني من حديثك حتى آتي به المدينة محمد بن إسحاق كان مدنيا كان مع الإمام مالك في نفس الطبقة في المدينة فقال له الأعمش صار حديثي طعاما ما هو يقول لك زودني فما عجبوش يعني هو لو بلع محمد بن إسحاق لو بلع ومررهاله يعني ما كانش ويف عند المسألة دي لكن أهو الأعمى شئت له زودني من حديثك حتى آت المدينة قال له صار حديثي طعاما قال وكنت آتي شقيق ابن سلم وعنده بن عمه يلعبون بالنرد والشطرنج فيقول سمعت أسامة ابن زيد وسمعت عبد الله وهم لا يدرون فيما نحن أشوف أولاد عمه أولاد ولاد أخو شخيك من سلمة يلعبون بالنرد وهو حرام الشطرنج مختلف فيه اللي بيلعب الطاوله النرد دا هو الطاوله يعني أو أي لعبة تحتاج إلى الزهر هذه محرمة لا يجوز لأحد أن يلعب بها ولا يجوز أن تكون موجودة في المقاهي برضو عشان جماعة اللي هم شغالين في المقاهي والكلام ده وعندهم الطولة والأي حاجة بتتلعب بالنرد هذه محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من لعب بالنرد أو النرد شير لانها لعبة فارسية فقد عصى الله ورسوله هذا نص جلي واضح الدلالة الشطرنج أهل العلم مختلفون فيه ما بين محرم وما بين مبيح بشروط ولو التزم الانسان الشروط سيرجع الى التحريم لانه لا يشترطون الا يلهي عن ذكر الله طبعا انا عايز اموت الملك ولا عايز اقول له كش ولا اطلع العسكري كيف يذكر الله عز وجل ده هو تايه غرقان ازاي موت له البتاع ويعمل له مش عارف ايه والكلام ده الا يلهي عن ذكر الله عز وجل ولا يضيع واجبا ايا كان هذا الواجب ويكره له أن يضيع مستحبا عشان يروح يلعب طاوله يضيع الاشياء المستحبه التي تقربه من الله سبحانه وتعالى هو لو حب يطبق شروط حيمتنع على طول عن لعب الشطرنج فبيقول يعني اقرب الناس إلى شقيق ابن سلمى من تفع به وهذه هي العاده ازهد الناس في العالم أهله وجيرانه كما قال ابن حزم متوجعا من صنيع أهل المغرب معه وذكر أن آفة العلم هو القرب كل ما تكون قريب من العالم ما تعرفش تستفيد به بسبب, الع... بسبب الف العادة يعني ممكن تجد مثلا زوجة رجل من العلماء الكبار لا تفقه شيئا مطلقا في الوقت الذي يتمنى الوف النساء أن يأخذنا العلم على هذا العالم طب هي المراه دي مش, مش, مش, مش حاسة بيه ليه في العاده خلاص بسبب هذا القرب يشوف ابن حزم يقول إيه يقول أنا, أنا الشمس في جو العلوم منيرة لكن عيبي أن مطلعي الغرب ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب ولي نحو اكناف العراق صبابة ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التاسف والكرب هنالك يدرى ان للبعد قصه وان كساد العلم افته القرب فهؤلاء لا يشعرون مع ان شقيق ابن سلمة كان يقول حدثني اسامه بن زيد اللي هو الحب ابن الحب ويقول حدثني عبد الله بن مسعود يعني عالي طبقه عالي الطبقة ومع ذلك فبنو عمه أو بنو أخيه لا يعرفون شيئا عما عند شقيق ابن سلمة من هذا الدر يقول يقول يحيى ابن سعيد القطان أنا بحاجة طبعا أنتقي يعني بعض ما في ترجمتي الأعمش مما يصلح أن نعلق عليه تعليقا مفيدا يقول يحيى بن سعيد القطان كان إذا ذكر الأعمش قال كان من النساك محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول وهو علامة الإسلام وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول ودي بركة ملازمة المشايخ يعني يحر سيد قطان الذي يروي هذا الكلام كان يلتمس الجدار حتى يقوم في الصف الأول أعانه على ذلك اولا أنه كان يتعبد بما يرويه ثانيا أن شيخه الأعمش كان محافظا على الصلاة في الصف الأول ناسك عابد ما كانوا يفوتون شيئا من الفضائل يعني إدراك الصف الأول فضيلة وليس بواجب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين أو يحض المسلمين إذا دخل المسجد فلم يجد إلا فرجة واحدة في الصف الأول أن يستهم عليه أنا بستغرب من بعض إخواننا وأنا أعلم وأقدر عاطفة هذا الذي يفعل هذا ولكن لا إثارة في القربات ممكن أن يدخل المسجد في الصف الثالث مثلا تبص تلاقي واحد في الصف الأول سيب مكانه وجاي عشان يشدك ويعزم عليك عشان توقف مكانه في الصف الأول آه أنا عارف ان عنده عاطفة عايز يخلي شيخه يعني يوفي الصف الأول كنوع من الإكرام وهذا لا يفعله ذو البصيرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن لم يجد إلا أن يستهم عليه لا استهم لأن نقدم الكبير ولا نقدم العالم ولا نقدم الرئيس ولا نقدم المدير ولا نقدم أي حد لا إثارة في القربات لا إثارة في القربان حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم قال وقد رأى رجالا يتأخرون عن الصف الأول قال لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى يبقى تركك للصف الأول ده ولا تواضع ولا زهد ولا الكلام ده. بن سعيد القطان كان يلتمس الجدار وهو يريد أن يقوم في الصف الأول. يقول أبو عوانة أبو عوانة اسمه الضاح ابن عبد الله جاء رقبه وهو ابن مصقلة إلى الأعمج فسأله عن شيء فكلح في وجهه فقال له رقبة أما والله ما علمتك لدائم القطوب سريع الملال مستخف بحق الزوار ولك انما تصعط الخردل إذا سئلت الحكمة الآمش كان شديدا وكان عسرا في الرواية كان عسرا في الرواية لا يكاد يشبع ما طالب العلم بل كان له تصرفات ضد الطلبة كما حكاه الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث طلبة الحديث كان عندهم جرأة يعني أقدر أقول كده بالبلد يعني كان عندهم رزالة هو شايف العلم ده عنده أسانيد يفضل لزئ لا يتركه مطلقا ليه تعلموا من كلام من سبقهم كمثل مجاهد مثلا <تصفيق> قال مجاهد فيما رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله أبو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عنه قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر دول يفضلوا جهلة اللي عنده حياء مش الحياء الشرعي خلينا اقول اللي عنده ضعف بتكسف ده لا يتعلم ليه مكسوف يسال فيظهر امام الناس بمظهر الجاهل غير الفاه يفضل جاهل والمتكبر ده اللي مليش كبير اللي هو بقول ده ابن مين في مصر ويطلع ايه الولد ده ده أدي عيالي أو ده يفضل جاهل برده فكان الواحد منهم ربما تعمد أن يكون صفيق الوجه حتى يحتمل سوء خلق الشيخ عايز العلم اللي عنده عملية فالأعمج بقى فاكهه المحدثين بيدوروا على حديث الأعمج بملقاط لثقته ولجلالته فكان يروح لأحو لأ جتتهم عليه فاشترى لهم كلب كلب بقى من اللي هو كلب الغنم اللي هو ما بيرحمش يعني يشوفوا يأكلوا على طول فكل ما يسمع دبت رجلين المحدثين يقربوا من البيت يطلع عليهم الكلف أو تلميذ الأعمى الزي مين يعني زي الشعبة الحجاج زي شفيد الثوري زي زهير بن معاوية زي وكيع بن الجراح زي حفص بن غياث ايه ناس بقى الواحد منهم لو دخل بلدا فبصق بسقه فلحسها اهل البلد لصاروا علماء الواحد من دول من اللي انا بسميهم دول ما فيش حد عارفهم ما يعرفونش الا اهل التخصص بس اللي هم الذين يشغلون بالاسناد خصوصا حتى الفقهاء ما يعرفوش ولا اللغويون ولا المفسرون ولا الفق ما فيش حد يعرفه غير محدثون بس شوف بقى لما يكون بقى شعبة لسان الثور بيجروا قدام ك ال... الكلب يطفشهم كده وبعدين الكلب يدخل الدار تاني تابوا لا ما تابوش ومراجعين تاني يمطلع عليهم الكلب فضلت المسألة دي فترة بقى من الفترات لحد ما في يوم من الأيام بدأوا يقتربون من دار الأعمش بحذر الكلب ما طلعش ألا. دخلوا خبطوا على الباب فتحوا الباب دخلوا على الأعمش فأول ما رآهم بكى فقالوا ما يبكيك يا أبا محمد قال مات الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اللي هو الايه اللي هو الكلب طبعا الأعمش ما يقصدش المنكر اللي هو سماع الحديث برضو عشان الكلام يفهم صح ها لأن في بعض الناس بكل أسف اخذوا كلام الأعمش وكلام شعبة لما كان يرى طلب الحديث كان يقول إن هذا الحديث لا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ده, ده, ده شعبة اللي بيقول الكلام ده فيقول لك حتى شوف شعبة بيقول لك عن المحدثين اللي هم ضيعوا أعمرهم في حدثنا وأخبرنا ولم يكن عندهم فقر طب وإنت أيها المتكلم لو كنت فقيها ولم يكن عندك الأدلة اللي الجماعه دول جمعوها لك كنت حتفت بإيه لا مقصود الشعبة مقصود الأعمش بالكلام اللي زيه ده أمر آخر تماما أمر آخر غير اللي ما يبدو وإلا إيه شغل, شغل, شغل, شغل شعبة كان إيه إلا أن يكون محدثا وشغلته محدث فلا يتصور أن يأتي شعبة ويقول إن هذا الحديث يصدقه عن ذكر الله وعن الصلاة أليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنكر شعبته على بعضهم أن يتتبع العالي والنازل مثلا في الحديث أن يتتبع الغرائب الغريبة وقد يبيع الدار والحمار ويسيب مراته ويسيب عياله عشان يرحل إلى بلد من البلدان ويجيب إسناد منكر لكنه غريب يستعين به في المناظرة ولا والكلام ولا ده فكان الشعب ينكر عليه أن ينفق. الليالي الطويلة في إسناد هو يعلم أنه ضعيف ويقول له لو اشتغلت بالصحيح أو لو اشتغلت الليل أو لو اشتغلت مثلا بالقربات أو الصلاة أو الكلام ده النوافل لكان أحسن لك من هذا الإسناد لكن لكل وجهة هو موليه الإسناد اللي زي ده ممكن يفك لي إشكال أنا معرفش أجيبه إلا بالإسناد ده فلولا أن هؤلاء تعبوا وطافوا البلدان كلها ما كان بين هذا الفقهاء حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام فهو الأعمش لما يقول يعني مات الذي كان أمره المعروفي وأنهى المكر ما كانش أصده اللي ما يعني أخذه هذا المشغب وحاول إن هو يشغب على آخر الحديث بذلك كذلك من شدته على الطلبة أنه طبعا الأعمى كان أعمى رحمه الله وأنا بقول أعمى لأن أنا أن أقول أعمى لأنني واددت أن كان بصيرا كان بصيرا فأخشى أن كلمة بصيرة ما تتفهمش لكن هو كان اعمى لكنني إيه؟ سأعبر عنه بالبصير كما ورد في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من شدتي على الطلبة أن جاءه رجل غريب فقال له يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده ما هو الأعمش مش راضي يحدث لا إسناد ولا مد في يوم يعد يحتالوا عليه يحتالوا عليه عشان يخدوا منه أي حديث في يوم يجيب له مد ها كلام يعني علشان الأعمش يقول له آه حدثني فلان عن فلان وكذا بس يدينا كاشر تنطلع على الأعمش وكان كما قلت لكم كان شديدا وعسرا فقال يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده فأخذ بحلقه فلزقه في الحائط وقال هذا إسناده اذا كان عاجبك ما يقدرش يتكلم خالص ولا يقدر يرجع حتى لأن لو راجعه هتبقى فيه مشكلة أخرى وفي مرة من المرات كما ذكر الخطيب وغيره كان الأعمش في جنازة فواحد خد الأعمش كده من دراعه وقال له أبا محمد اصطحبك يا ابا محمد وراحوا بعد ما خلصوا الجنازة وهم رجعين الأعمش زي ما تقول لكم كان بصيرا أمل إيه التلميذ الماكر ده أخذ الأعمش وفضل ينحرف به شوية شوية شوية بالراحة كده بالراحة كده حد ما ودفن كان جدا عن البلد فقال له يا أبا محمد أتدري أين أن قال له لا قال انت في جبانه كذا وكذا يعني جبانه بعيده خالص عن البلد والله لا اردك البلد حتى تملا الواحي حديثا اشوف بقى اللي مش راضي يحدث قال له, بقول له ما اسناده أم لزقه في الحيط وقال له هذا إسناد ده جايب كشكل متوارق أقول له برده مش هتروح البلد الا ما تملأ الكشكل ده فجعل الاعمش يقول حدثنا فلان وحدثنا فلان ملل الالواح طبعا الأعمش ما يعرفش روح البلد لوحده عايز يحتاج إلى قائد يعني فضل ماشي بيه الأعمش متغيز عليه بيغلي يعني من جواه على هذا التلميذ أول ما وصلوا إلى البلد من سكات قام التلميذ ده مد الألواح بتاعته المين لواحد صاحبه كده وعارف الأعمش يعمل في ايه لما وصل الدار أول ما وصل الدار قال وصلت إلى باب الدار يا أبا محمد فمسك في خناقه وقال خذوا الألواح من الفاسق فقال قد ذهبت الألواح يا أبا محمد قال كل ما حدثتك كذب ومش عايز ينتفع بيه كل ما حدثتك كذب شوف الطالب بقى المؤدب قال يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن تكذب أنت أعلم بالله من أن تكذب عسر الأعمش في التحديث كان له هدف يعني هو قال لبعض تلامذته كعبد الله بن ادريس لو كنت بقالا لاستقذرتموني يعني لما تشوف وشه كده وتشوف لبسه تستقذره تقرف تاخد الأكل منه لو كنت بقالا لاستقذرتموني إنما رفع الأعمش بالعلم اللي خلى الأعمش كلفاكها والدنيا كلها بتروح علشان تطرح نفسها بين تحت قدمي الأعمش هو العلم كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم فالخطة الخطة التي كانت تبعها الأعمش كانت تصلح في تأديب الطلبة وسأتكلم إن شاء الله عز وجل عن مسألة الترغيب والترهيب لا سيما في باب التأديب وفي باب الدعوة أيضا لأنه فشى عندنا الدعوة إلى الإرجاء في دعوة الناس الإرجاء يعني, يعني ما تتكلمش عن أي حاجة فيها نار أو عقوبة تطلع على الناس ترغب الناس في الجنة وتقنع الناس انهم ولاد حلال وكويسين وحيدخلوا الجنة إن شاء الله إنما تيجي تتكلم عن النار وعذاب النار يقول لك كفاية الغلة والكوى يبقى هو مطحون في الشغل ومش لاقي ياكل وتيجي تقول له النار لا عشان كده بكل اسف تجديد الخطاب الديني اللي الناس بتتكلم عليه كلمة حق يراد بها باطل هو تجديد الخطاب الديني نعم نحن ممن يدعو وبشدة الى تجديد الخطاب الديني بس نجديده ازاي التجديد هو افشاء مذهب للتكام لا الدعوة مش كده <تصفيق> ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الايه اللي دايما بيستخدموها في هذا المجال الحكمة مش معناها اللين لا الحكمة ان تضع الشيء في موضعه اللي غرقان في الدنيا ما ينفعش يتكلموا عن الجن لا يتكلموا عن النار حتى يكف وحتى يرجع اللي خايف من النار لدرجة انه وصل الى حافة اليأس ادي له شوية ترغيب ادي له كلام عن رحمة الله عز وجل وسعة رحمة الله تبارك وتعالى يبقى لا هذا على طول الخط ولا هذا على طول الخط هي دي معنى الحكمة حكمة أن تضع الشيء في موضعه كذلك طالبة العلم في طالب ما يصلح معه الترهيب وهناك آخر ما يصلح معه إلا الترغيب فأنت بتخلط الاثنين ببعض على حسب نظرتك وفهمك للطالب ده يحتاج انك انت تشد عليه ولا يحتاج انك انت ترخيه الحب هذه مسألة ترجع إلى حكمة الشيوخ وإلى تجارب الشيوخ لا سيما إذا كان تحت تجربته سنون متطاولة وسنبسط هذا المعنى إن شاء الله عز وجل فيما نستقبل من ترجمة أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى ويعتقد الواقع يعني من وقت الحلقه حوالي تلت ساعه فنتلقى فيها بعض الاسئله نعم طيب حاضر نعم طيب هناك على اي حال بعض ال الرسائل اسئله اللي جاءت عن طريق الرسائل القصيرة واحدة بتسأل عن السفر الى الحج بلا محرم هل الحج صحيح ام لا طبعا من جهتي صحة الحج الحج صحيح لكن سفر المرأة إلى الحج بلا محرم حرام معصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما واضحا في المسألة وانا عايز الكلام ده هو بس اللي بيسمعه يتامله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منه. ياللي بتفهم عربي الكلام ده في أي لبس في أي مشكلة في لفظ مثلا غريب تحتاج أن تفتح القاموس عشان تعرفه كلام واضح زي الشمس لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم حفظ من حجر عسقلاني بيرى أن الأحاديث التي وردت فيها تحديد المسافات لا يخلو حديث منها من مقال اللي فيها لا تسافر بريدا أو يوما بليله أو ثلاثه أيام بليالهن ما من حديث من هذه الحديث إلا وفي اسناده مقال إلا هذا الحديث الذي لم يحدد المسافة هو أصح هذه الأحاديث كلها اللي هو إيه ما فيش فيه إطلاقا أي مسافة إبقى المرأة إذا لم تجد المحرم فقد سقط عنها الحج فقد سقط عنها الحج أما إذا سافرت وذهبت إلى هناك فنقول إن هذا السفر معصية أما إذا اتت بالحج بأركانه وشرائطه فالحج صحيح هل هو مقبول أم لا هذا لا يستطيع أن يجيب عنه مخلوق على وجه الأرض ليه هذا كان من حق النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي يوحى إليه فيقال حجه مقبول حجه مردود وإنما مستند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يكون الوحي من الله تبارك وتعالى أما مسألة مقبول مردود فهذه حجبت عن كل واحد من أهل الأرض إنما وظيفة الفقيه أن يقول صحيح أو باطل ما أن يقول أكثر من كده واحد توضى وضوءا صحيحا استقبل القبلة صلى صلاة صحيحة انت بتسالني صلاتي مقبولة ولا لا ما أقدرش أقولك مقبولة إنما أقول لك صلاتك صحيحة وهذا هو كلام الفقهاء ولا يجوز غير هذا نعم السلام عليكم ورحمة الله نعم انا عايز اسال عن الدعاء اللي بيتقال قبل النوم نعم وفي الصلاة في اثناء الصلاه في اثناء السجود هل حرام ان مشت الرجل يبقى لورا اللي هو في اللي هو بيقف في دماغه بيدع على التبله امم ومش عايزك مش عايزك تدعي عايزك تدعي لي ان اقدر على الشيطان نفسي لان انا في كربه جامدة قوي استعيني بالله ربك ديلي. سبحانه وتعالى ذا نعم سأفهل إن شاء الله نعم السلام عليكم عبد الله السلام عليكم عليكم السلام في الله لا تترعات يا شيخ الله يحفظك تفضلي شيخ أنا كان معنا عامل في الشغب واشتغلي كهربائي هو اشتغلي في البيت م. وبعد كبعد كذا راح يعني ففأنا من فل أخوه اللي معنا في الشغل قالوا برضو أخوه مشي فدورت عليه دورت بحثت عنه كثير يعني قالوا لي يعني عضل سنة ابحث عنه ما لقيته فقالوا لي تبرعي يعني في الفلوس هذه في المبالغات برعذي فهل صحيح هذا لان انا شايفة ناوي أطلع حج السنة دي فصحيح اللي انا عملتها واللي اعمل ايه طب لو طب كان عذا بديه ان ان يعني انت تعرفي اهله تعرفي احد من ارحامه ولا احد اخوه اخوه كان معي في الشغل برضو وهو اللي قبهه لي وبعد كده مشي طب واخوه رح فين برضو ساب البلد ومشي خلاص عقد امتهى بحثت عنه سنة قالوا لي يعني لازم تبحثين عنه سنة احد من اغرباء او هو ما لقيت حج سنة ونبحث عنه ليش بالرأي بالمبلغ نعم. وانا طلع حج السنة اعمل نعم. ايه يا شيخ طيب حاضر نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله نعم نعم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير. الله يحفظك. الحمد لله. نحبكم في الله والله أحبك الله. جزاك الله خير. حضرتك أنا تابت الحلقة من يومين كده مع فضيلة الشيخ الصقر بصح... مع فضيلة الشيخ محمد سليمان يعقوب والشيخ محمد حسان الله يحفظكم جميعا. الله يحفظك. وحضرتك كنت تكلمت في أنكم يعني العلماء متفقون في أكثر من تسعين في المية من القصود أو م. في القصود جميعا يعني متفقين فيها. وتختلي في أقل من 10% من الفروة يعني حضرتك أنا كنت تسميت الحضرتك في القطبة الحضرت القاهرة يعني كان حضرتك أعادت على أحد المشايف وقدت أنه ينتسب إلى أهل العلم وذكرت يعني أنه يبتي بجوازي قتل المسلم الأمريكي لأخيه المسلم الأفغاني مم. على أرض أفغاني جاهلي أنه حضرت مثلا الحاجة السائعة وكذا فطبعا الكلام حضرتك في الحلقة الأخيرة مني، لأنني كنت أعتبر أنه أعتذار للشيخ فبرضه نحن يزين نعرف يعني هل هو أعتذار خصوصا أني طبعا نزلت ما بتخل أنه معيه وعلى حضرتك ويعني يا الله أني دفعت عليك كثيرا وتفعت عنك كثيرا يعني فأجلتكم الله يعني نحن نتمنى كل الدعاء والمشايخ والعلماء والمشروعين منهم يعني انهم يكونوا فقط واحد لذلكم الله خير الله خير نعم نعم السلام عليكم ورحمه الله نعم أكل السلام الله تفضل تفضل اا سامعك اتحدثت اسبوع تقريبا عن ان العالم أن العامي مذهبه مذهب هو مفتي ام بلى فهو هو الإنسان عندما وقلتهم أن العمي استياده يكون في ترتيب العلماء نعم فكيف كيف يرتب علمائه وهو ليس عنده القدرة على يعني معرفة وليس لقوا فاهمني اه فاهمتك فاهمتك نعم. نعم اه طيب حاضر حاضر. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه احجم مدرس لمادة الرياضيات في احدى القرى عن التدريس لطالبات المرحلة الثانوية مع اعتراف اولياء الامور بحسن خلق بحسن خلقه وهم يحسبونه كذلك ولا يذكرون على الله أحد مع العلم بأن هذا المدرس قد قطع شوطا في شرح المادة ثم انقطع فوقعت البنات في حيرة فمع من يكملنا المادة العلمية لأن م. جميع المدرسين قد استوفوا طلابهم وقد يشترطون شروطا متعسفة لقبول هؤلاء البنات م. معهم وهم ليسوا على نفس مستوى المدرس المذكور على حد قول الطلاب وأولئي الأمور م. فما رأيكم في موقف المدارس؟ وهل يترك أولياء الأمور بناتهن بناتهم, بناتهم آه مع آه مع هذا الآخر غير الملتزم؟ وهل يصح أن يحجم الملتزم عن التدريس لهؤلاء البنات؟ نعم. وسؤال آخر بحكم جوستو طيب التي تدخل في مدى البهارات هل م. هي حلال أم حرام؟ رأيكم يا نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك شيخ الحمد لله اتفضل عايز اسال حضرتك على سؤال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اعرفش إذا كان صحيح ولا لا ااا اللي هو لا شؤم إلا في ثلاث الدار والفرس والفرس والمراه نعم اه أعرف صحة هذا الحديث ومعليش بطلب من حضراتك تاني انك تدعيلي انا ناوي ان شاء الله اعمل عمر السنة القادمة النحان اللي عز وجل ادعيلي ربنا سبحانه وتعالى يوفاني ان انا عملها يا رب ان شاء الله اسأل الله ان يقدر لك الخير حيث كان نعم طيب طيب حاضر ااا واحدة يعني بعتالي على رسالة الرسالة القصيرة بتقول وحياتي النبي يا شيخ تجاوبني <تصفيق> اروح احج ويعني هي عايزه تاخد حبوب عشان دم الدور الدم اللي يرفع الدور يعني تاخد حبوب ولا لا طبعا انا قريت سؤال ده بالذات يعني عشان بس اجاوب علي ايه أنبه على مسارة الحلف بغير الله تبارك وتعالى وأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله عز وجل أما يعني أخذ الحبوب لرفع دم الدورة في أثناء الحج فهذا جائز كصوم رمضان يعني مرة أخذت الحبوب عشان ترفع دم الحيض في رمضان أو في الحج فكل هذا جائز بشرط ألا يتسبب في ضرر للمرأة. نعم. الدعاء قبل النوم في حديث البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا الطاجع وضع كفه أو يده اليمنى تحت خده ثم قال اللهم وجهت وجهي إليك، ولجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة لا ملجأ ولا منجا منك إلا رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبالنبيك الذي أرسلت. وفيه حديث اللهم إن أمسكت نفسي فأغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. في حديث آخرا باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع أما في الأخت اللي بتسأل أثناء السجود مشت الرجل بيكون الوراء لا هو السنة إن الإنسان يجعل أطراف أصابع القدمين إلى القبلة كده ما يخليش المشت ومشت الرجل إلى الوراء إنما يجعلها يعني ينصبها ثم يجعلوا أطراف أصابع القدمين إلى القبلة. أما بالنسبة لي الأخت اللي بتقول إن في كهربائي اشتغل لها يعني وبعدين سافر هو وسافر كذلك أخوه وغادروا البلاد وانها ظلت سنة تطلب العنوان ولم تستطع أن تصل إليه فبعض الناس أشار عليها أن تتبرع أو أن تصدق بهذا المبلغ فهذا يعني رأي صحيح. أنها تتصدق هذا المبلغ عن صاحب هذا المال على أساس إن هو يعني أنها عجزت أن تصل إليه. الأخ اللي بيسأل بقى عن العامي مذهب مذهب مفتي الأول. الأخ اللي بيسأل عن أنني في بعض خطب الجمعة أو في بعض دروس العلمية كنت أعرضه ببعض أهل بفتوى بعض أهل العلم فيما يتصل بي إباحة. الجندي الأمريكي المسلم أن يقتل الجندي أن يقتل المسلم الأفغاني على أساس إنه إذا لم يلتزم الأوامر هذا يقدح في انتمائه لبلده ويظن أنني لما قلت أننا بنتفق 90% من المسائل من 10 أن هذا اعتذار مني عن هذا الكلام اولا أنا عندما قلت هذا الكلام لم أخط لم أخطئ في الفتوى أنا أنكرت الفتوى الرجل ممكن يكون الإنسان رجل فاضل ورجل عالم ولكن انا ارد على الفتوى أنا ما رددت على شخص على, على الشخص نفسه لأنه ليس بيني وبين هذا الشخص أي علاقات ولا بينه وبينه ولا مشاكل ولا بينه وبينه خصام على ارث ولا على دنيا ولا على كلام إنما أنا أرد على القول وهذا من واجبي ومن واجبي كل من تلبس بالعلم لأن ده داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني أنا عندما مثلا أرى من يفتي يقول إن هو المسلم الأمريكي هو في الجيش الأمريكي إذا امر أن يخرج بالطائرة محمله بالذخائر والقنابل فيلقيها على إخوانه المسلمين في بلد من بلاد الإسلام هل يجوز ذلك؟ فيفتي مثلا قائلا يجوز ذلك إذا كان ذلك سيقدح في انتمائه لبلده من اللي يقول هذا الكلام؟ يعني من أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم حرم دم المسلم على المسلم وحرم عرضه في الوقت الذي يقول يجب أن نقاطع البيبسي يجب في مقاطعة للبيبسي كولا ألا؟ إزاي أنا أبي أحدم المسلم وأحرم البيبسي؟ وأن هذه الفتوى أنا قرأتها بنفسي يعني حتى لا يقال إننا إنما أخذتها من أفواه الطلب لا طلبتها من على موقع الشيخ يعني وقرأتها بنفسي. فهذا هذا كلام كذا كلام مرفوض. وده إذا قلنا مثلا. ان دي العشرة بالمئة اللي احنا مختلفين فيها دامن العشرة بالمئة اللي احنا مختلفين فيه إنما انا قصدت بكلامي أن أتكلم بكلام عام يجمعنا جميعا أنا النهاردة لما أكون متفق مع إنسان في تسعين بالمئة أو تمانين بالمئة من الأصول دعك من الفروع الفروع لا حرج على أن يخالف المرء في الفروع فإن الخلافة في الفروع أكثر من أن ينضبط والفروع له محامل إنما في الأصول كلامنا في الأصول إنما الفروع ده موضوع تاني. أنا متفق معاه في 80% من الأصول كيف لم يجمعني به 80% وفرقني 20% من المسائل التي تحتمل التأويل هو ده كان كلامي أما أي واحد يخطئ وأنا أحد هؤلاء الذين يخطئون ولا أدعي لنفسي عصمة من الزلل ولا أمنا من مقرفة الخطل كما أرد انا على من يخطئ يرد غيري علي وهكذا لان هذا من التناصح الذي أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في حديث تميم الداري قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لأئمة المسلمين وعامتهم يبقى خلص صار واجبا علينا أن نتناصح فيما بيننا قد يرافق هذا النصح نوع من الشدة ودي على حسب الموقف نفسه يعني قد يشتد المر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد في بعض المواضع في الفتية حتى يحمر وجهه زي الحديث اللي هو حديث اللقطة لقطة الإبل لما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب اللقطة العاديه زي المال قال عرفها سنة فلما سأله عن لقطة الإبل قال فاحمر وجهه وغضب وقال مالك لك وله معه حذاؤه وسقاؤه حتى يلقاها ربها أي دابة يعني لان الأصل في أموال الناس العصمة أنت لقيت مال في الطريق ما أنت هيتخذو هي هيروح خده طيب الغانمة ما هي لك أو لأخيك أو للذئب يبقى ما سيبها كلها خدها إنما الجمل الجمل يستطيع أن يجري و يستطيع أن يقاوم الذئب و يستطيع أن يظل خمستاشر يوم في الصحراء فانت مستعجل عايز تاخده ليه سيبه حتى يلقاها ربها ولذلك غضب غضب النبي صلى الله عليه و وسلم و في نظائر لمثل هذا في السنة فيعني في إذا يعني قد يشتط المرء احيانا فيغضب وهو يعني يرد الكلام ده هو فهذا شيء يسامح المرء فيه وينبغي أن يسامح بعضنا بعضا فيه إذا كان في المسألة حرارة يعني. الأخ اللي بيسال عنه بيقول مذهب أنا قل إن مذهب العام مذهب مفتي بقول طيب العام ده اللي مش يميز عن في أي حاجة إزاي هيعرف ان ده أعلم من ده وده أعلم من ده نقول من اشتهرت عدالته وسارت الركبان بأمانته في العلم لأنه هو بيسأل من أعلم الناس زي الرجل الذي قتل 99 نفسا ده واحد أتل أتل يعني ما ليش العلاقة بالعلم ولا يعرف أي حاجة لما أذن الله له بتوى قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فقط قال له لا ملك شتوبة أتله ثم تاب الله عليه أو أذن له بتوى قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم كذلك العامي يقول يا جماعة من أعلم أهل البلد يقوله اللي هيقوله أعلم أهل البلد فلان وفلان وفلان وفلان خلاص يبقى عنده, عنده حوالي أربعة يبقى لا يخرج فتواه عن هؤلاء طب افترضنا جدلا ان في واحد دله على أناس جاهلة لكن كل واحد عمته قد كده مثلا وبيلبس جبه وفطنه وبتاعه وماشي بقى في الناس زي ما بنقول فضيلة مولانا عم الحجاحم البتاع اللي احنا قلناها المرة اللي فاتد فضيلة مولانا عم الحج أحمد ده ما بيعرفش حاجة لكن الناس كلها بتقول حالي راح الراجل ده واستفتاه ليس عليه إثم في ذلك خلاص؟ لكن هو ينبغي أن يسأل فإذا عرف أهل العلم يقول الجماعة من الأعلم من الأديل من الأورع ويسأل أكثر من إنسان فإذا اجتمعوا على إنسان يبقى هو ده إنسان الأديل والأعلم والأورع ما عندوش اجتمييز العام فنحن لا, لا, لا نكلفه فوق ما لا يطيق في الحال الذي يرتب هؤلاء العلماء على حسب الثناء عليهم وعلى حسب اجتهار عدالتهم وهو إذا تابع هؤلاء العلماء قلبه بينفتح لفتوى عالم من العلماء بشرط ألا يكون صاحب هوا يبقى إذن إحنا لما قلنا يعني العام مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد أما بالنسبة لي الأخط اللي بتتكلم عن مدرس الرياضيات ملتزم وبتاع وبعدين ترك التدريس لأن دي طالبات بالغات وأولي الأمور يريدونه أن يتم هذه المادة انا أقول هو معه كل الحق في ترك التدريس للبنات البالغات لا سيما وأغلبهن سافرات الوجه يعني فهذا لا يأمن على نفسه من الفتنة الافترض ان هذا المدرس مات بلاش انه ساب الماده طواعية افترض ان الوزاره نقلته المدرسه نقلته لاي سبب الاسباب ايه ايه ايه اللي هيحصل يعني ينبغي ان يبحث هو عن نجاة نفسه قبل أن يبحث عن إفادة غيره لا سيما إذا كانت هذه الإفادة دخل على اعلى التقدير في باب المباح يعني لا هي مشروعه لا هي مستحبه ولا هي واجب انما دخل في باب المباح هو الجواز فعشان كده انا يعني هذا المدرس احييه أنه يعني حفظ قلبه من الوقوع في الفتنة وهو إذا علم نساء الدنيا كلها الرياضيات ثم أقبل على الله عز وجل لم يغض طرفه فماذا ينفعه كل ذلك وبالنسبة لجوزة الطيب فجوزة الطيب دي أكثر الأهل العلم على أنها مسكرة وذلك هي محرمة لا يجوز استخدام جوزة الطيب في في الطعام أما حديث لا شؤمة إلا في ثلاث في المرأة والفرس والدار فهذا الحديث له روايات قال صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في ثلاث ففي المرأة والفرس والدار وفي رواية كان اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار والحديث هذا الحقيقة حتى نوفق بين هذه الروايات هذا ربما يحتاج منا على أقل إلى خمس دقائق أو عشر دقائق ويعني وقت البرنامج انتهى فلعلنا نرجع إليه